والله كلمتنا نعم لأبو ما زل ونسرها الله الله بحييكم يا جويت أنا بيك يا محترمين والله كلمتنا نعم لأبو ما زل ونسرها ولك بصلاةه وبقيامه وبشعره ونسرها والله يا عمي مروان البرغوتي للفتحا ولكم يا خلق الله مروان البرغوتي للفتحا ولكن سرها مغابل ياسر الا واجا مروان وبينا الله, أكبر. الله أكبر. تسلم يا استزامر. الله. الله. الله. الله. <تصفيق> يا حي الله. يا ابو فادي يا ابو فادي اذا بدك تسافر وترحل. والله محمد احلان اذا بدك تسافر وترحل وانا قلبي يبن فتح على الجفا صابر وترحل والله وعلى اغتيالك في غزة جهاد العمارين وين شباب ابو رمزي شباب الكتاب حبايبي والله وعلى اغتيالك في غزة جهاد العمارين انا يا بي على حودي في وتر ولك حلوة لقطعت وصار عن قيبك الحشب وبيع. على شاطئ بحورك يا غزة والزعامي و ينار الشوق بي قلبي والزعامي ولو على شاطئ بحورك يا غزة والزعامي قلبي والزعامي ولك ما تلبق الوطنية والله ما تلبق الوطنية ولا الرئاسي ولا الزعامي إلا على ابو عمار يا شيخ العرايا يا هابي قلوا على مهلك يا عمي وزيري يا رب جود وزيراي والله لف يا عم ألفين رحمة للقائد ولك وزيراي أبو جهاد يا أمير العرائيا يا يا يا بي هي لي هي لي هي لي يا أبي هيلي هيلي هيلي يا باي يا باي يا باي يا باي يا باي يلا الفتحوية كلهم يقولوا مع بعض سوا, سوا, سوا, سوا